وأين أبو جهل وأين أبو لهب وأين ابي بن خلف وأين صناديد قريش وصناديد العرب الأشداء الذين عادوا صفوة الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وأين حيي بن اخطب وأين كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وأين كسرى فارس وأين مسيلم والأسود العنسي إن الله تعالى جمعهم في مزبلة التاريخ فتحلل تاريخهم رجسا وخبثا وشرًا وسوء أحدوثاً ولفهم النسيان إلى الأبد وإن ذكروا لا يذكرون إلا بشر سيرة وأخبث سريرة مثل هؤلاء الكفر اليوم في بلادهم في حراسة فيقول المسلمون لا نستطيع الوصول إليهم وليسوا تحت سلطاننا لإقامة الحد عليهم قال شيخ الإسلام المتيمية وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الاصفر في زماننا قالوا كنا نحن نحصل الحصن الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نياس منه حتى إذا تعرض اهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيه ملحمة عظيمة قال قادة الفتح المسلمين القادة العسكريون لأهل الإسلام شهادات من أرض المعركة ومن الجبهات حتى إنا كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه عزيزا كالعلمين أعداءك واللوم أعداءك ولو للعدم والله لن يضروك بابي انت وامي والله ما ضروا الا انفسهم فلقد ادنهم الله بالحرب ولكنه امتحان وبلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك بابك وله للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعالمين تاريخك, تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى بل أنت حياة بل أنت حياة بل أنت حياة للأمم فدعوني أمي فدعوني أمي فدعوني أمي أبياتي في وجه النور في وجه النور في النور المبتسم خذ ما العين خذ ما العين خذ ما العين لها حبر واجعل اجفاني واجعل, واجعل كالقلم تراهم سخروا اتراهم سخروا اتراهم وجه حر كالشمس حر كالشمس, حر كالشمس بلا تهمي تلاؤ نوراً يتلاؤ كالبدر وقورا في ليل التميم في ليل التم في ليل التم على الخلمين فتراهم سخروا تراهم سخر من وجههم كم بات يناجي كم بات يناجي كم بات يناجي في عظمي يتحدر دم عي يتحدر تَتَحَدَّرُ دَمْعِي مِنْ جَفْنِي فِي دُرٍّ سَاجِنٍ فِي در سَاجِنٍ فِي دحيته. كم سال الدموع كم سال كم سال بها بدمي وكأن بقايا <تصفيق> لوضوء النجم لوضوء النجم في القمم بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب ساكن قلب زاكن في قلب زاكن في كرمي فصلاه لا ترى فصلاه تتعا فصلاه ترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا